لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما ورب العرش الكريم لا اله الا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا لا اله الله الولي الحميد سبحان من خلق <تصفيق> الخلق واحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبه ولا ولدا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا من قديم أو حديث أو سر أو علانية أو قديم أو حديث أو خاصة أو عامة لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالأهل والمال والمعافى بسضت رزقنا وأظهرت أمننا وكبت عدونا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا حمدك الذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد حتى ترضا لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله الله اكبر سبحانك ربنا ما اكرمك سبحانك ربنا ما اعظمك سبحانك ربنا ما احلمك سبحانك ربنا ما احلمك سبحانك ما عبدناك حق عباداتك الى سيدنا <تصفيق> و يا للمحسنين اللهم تقبل توباتنا واصلح بواتنا وأجب دعواتنا وصل سخي وتقولون وعلمنا من وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الهول فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من شر وما انزلت فيها من شر وبلاء وفتنه فاصرف عنا وعن المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ربنا ارحمهم كما Oh, yeah, no. والفلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا يا ربنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وعدنا لدينهم وأمتهم يا كريم اللهم من كان من شبابنا مفرطا مبصرا اللهم من ابتلي منهم بمخذرات أو مسكرات أو عقوب أو كل ما يغضبك يا جبار اللهم يا ربنا نسألك في هذه الساعة تشرح صدرا وان تغفر ذنبا اللهم ارده اليك ردا جميلا اللهم اغفر به احيانا والدي يا ذو الجلال والاكرام اللهم ومن كان من شبابنا وفتياتنا وجعل تدميره تدميره يا وتفاقم وتفاقمت صنوف المحن والبلا يا اا فاطره وخوفا فامنهم اللهم تقبل شهداءهم واغفر للي جف في المتاه واشفي ولي أمرها لمداك واجعل عمله في رضاك ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد الله يداً حانية على الدعاة والمصلحين وسيفاً على أعداء الدين من المنافقين والعابثين بأمننا وعقيدتنا وثوابتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع المبارك اللهم اجعله في عله اللهم بارك له في ذريته وأبنائه وعقبه يا كريم اللهم وفق من قام على نظارة هذا الجامع المبارك وخدمة المصلين والمعتكفين والصائمين اللهم وفق المشرفين والمشرفات ومن أعاننا على تأدية عبادتنا رياد الجلال والإكرام ربنا يسر همورهم ربنا وفقهم ربنا اغفر ذنوبهم ربنا اشرح سدورهم ربنا اصلح فيما بينهم ربنا ارزقهم رزقا واسعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق سكان هذا الحي المبارك اللهم اجزهم عنا خيرا الجزاء على ما تحملوا اكثر اموالهم وبارك لهم في ارزاقهم اللهم اشف مرواهم اللهم اشف مرواهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم يسر امورهم اللهم اجزهم عن كل من صلى وركع وسجد في هذا الجامع يا ذل الجلال والكرام يا غياث المكروبين اشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا اللهم خص منهم من ابتلي بمس أو سحر أو عين يا ذا الجلال والإكرام اللهم قضي ديوننا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما وهبتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد ربنا هد لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما دنا من نقصد وانت المقصود وبمن نلتهو وانت صاحي الكرم والجنود الهنا يا قريبا ممن دعى يا مجيبا لمن نجا يا من يعلم السر وال اللهم انطرحنا بذلك وتعلقنا برجالك مَن سَوَّلَتْ لَنَا أَفْوَسْنَا وَغَطَّنَا سِتْرَكَ الْمُرْخَى عَلَيْنَا وَغَطَّنَا سِتْرَكَ الْمُرْخَى عَلَيْنَا فَعَصَيْنَاكَ بِجِدّ وَخَالَفْنَاكَ بِجِدّ لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم لا تصرفنا إلا وقد رضيت عنا يا رب العالمين ربنا آتنا أخي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا لهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء وسلم تسليما كثيرا